كافزين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوب والأصال قل ما الرب السماوات والأرض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 بقدرها فاحتمال السيل زبد زَبَدَ ومن ما يقدون عليه في النار بثغاء حلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأم فالزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى